سنن ستي ارك يعني في الدين صوم وصلاه وزكاه حج شهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقامه الصلاه اداء الزكاه وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الإلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صلاة وزكرا حج والشهاداتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضو وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إلهي